ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له ما لم ممدودا وابنين سهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيدك الا انه كان لاياتنا عنيدا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 ليستيقن الذين أُوتوا الكتاب ويصدّد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الذين أُوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم رضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً كذلك يضل الله مي يشاء ويهدي مي يشاء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 وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَى الْيَقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ السَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَلَى التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَن لَهُمْ حُمُرٌ مُسْتَمْفِرَةٌ فَرَتْ مِنْ خَصْرَةٍ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ أَمْرِ إِمْنٍ هُمْ أَيْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةٌ